الحمد لله الحمد لله انا ربي هديه قلوب العارفين واقام على الصراط المستقيم اقدام السالكين احمده سبحانه واشكره اسبغ علينا نعما وافاض علينا احسانا جعلنا الله لها من الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسولُه سيد المرسلين وإمامُ المُتَّقِين صلى الله وسلم وباركَ عليه، وعلى آله وأصحابِه أجمعِين والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلَّم تسليمًا كثيرا مزيدًا إلى يوم الدين أما بعد، فأُوصِيكم أيها النَّاس بُنفسِي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله وتاملوا في العواقب وبالفكر وتاملوا في العواقب بعين الفكر وخذوا زاده كافيا لبعد السفر ولا تكونوا في مواطن الجدل لاعبين ولا عن طريق الرشد ناكبین اغسلوا قلوب اغسلوا القلوب بفيض المدامع وتنبهوا لمفاجئات المصارع فلا سوف تاخذ المنازل من اربابها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 حللتم أهلاً، وواطئتم سهلاً، وقادمتم خير مقدم هذه مكة المكرمة، وهذه الكعبة المُشرَّفة، وهذا بيت الله يستقبلكم ويحتضِنُكم مكة المكرمة زادها الله تكريمًا وتشريفًا، زادها الله تكريمًا وتشريفًا، وتعظيمًا ومهابتًا وبِرًّا أعظم مُدُن الأرض مكانة، وأعلى عواصمها شُهرة باركها الله وجعلها مكانا لبيته ومولد نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم ومبعثه ومتنزل وحيه وقبلة المسلمين في مشارق الارض ومغاربها واذبو انا لابراهيم مكان البيت احب البلاد الى الله وخيرها عنده اختارها لمناسك عباده وجعل قصدها فرضا من فروض الإسلام أول الحرمين، وثان القبلتين، اعتنى العلماء بتاريخها، وتوثيق أخبارها، وبيان أحكامها، ينفق في الوصول إليها نفيس الأموال، وتُقتحم من أجل بلوغها عظيم الأحوال ما عشر المسلمين، ضيوف الرحمن، بتعظيم بيت الله، يعظم الدين، ويتم الإسلام، وتستقيم الدنيا، وتشهد المنافع مكة هي أم القرى، جميع القرى، بحواضرها وقراها، وكل معمراتها وهي أم الثقافة والتاريخ أقسم الله بها وبأمنها، فقال عز شأنه وهذا البلد الأمين معشرًا أحبَّة وهذه وقفاتٌ مع ما ينبغي من تعظيم هذا البيت، ومظاهر هذا التعظيم، وإشاراتٌ, وإشارات لهذا الشرف والتكريم لله والاستيفاء الربانيه ايها في الله حجه بيت الله وهل اعظم وجلالا وتكريما من أن اضاف الحق عز شانه عز شانه البيت الى نفسه فقال وطهر بيتي فكم تقتضي هذه الاضافه فكم تقتضي هذه الاضافه الخاصه من الاجلال والتعظيم والاستيفاء والمحبه ونبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم يقف على الحزوره مودعا البلد الطاهر مكرها غير مختار ثم يقسم بقوله والله إنك لا خير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرج منك ما اخرجت وهي حبيبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام ما اطيبك من بلد واحبك إلي، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك اخرجه الترمذي في سننه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 فكان عز شانه ان اول بيته وضع للناس لان الذي ببكه مباركه وهدى للعالمين فيه ايات بينه مقام إبراهيم ومن دخله كان عاملا يقول يقول ابن جرير رحمه الله الايات البينات منهن المقام ومنهن الحجر ومنهن الحطيم ويقول البغوي ومن ذكر الايات الحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها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 فأمان العالم كله قدره الله مرتبطا بامن مكه وتعظيمها وعمرانها ومن هنا قال جل وعلا جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس ومن الايات البينات الركن والمقام قال عز شانه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقال فيه ايات بينه مقام ابراهيم قال قتاده ومجاهد مقام إبراهيم من الآيات البينات وفي الخبر ان الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنه طمس الله نورهما ولولا لم يط ولولا يطمس نورهما لا اضاء ما بين المشرق والمغرب اخرجه احمد والترمذي وابن حبان والحاكم وهو صحيح لغيره ومن الايات البينات الحجر الاسود فعلم ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ياتي هذا الحجر يوم القيامه وله عينان يبصر بهما واللسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق خرجه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمه وابن حبان والالباني وقال الترمذي حديث حسن وكان ابن عمر يقبل الحجره ويلتزمه ويقول رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان به حفيا يقول الحافظ يقود حافظ مقيم رحمه الله ليس على وجه الأرض موضع يسرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والعذر فيه غير الحجر الاسود والركن اليماني والملتزم من الايه من من البيت من ايات البيت البينات يقول ابن عباس رضي الله عنهما الملتزم بين الركن والباب قال جبع من منها العلم يلتزم بين الركن والباب فيضع وجهه وصدره وذراعيه ويدعو ويسال, ويسأل الله حاجته أما ما زمزم فخير ماء على وجه الارض فيه طعم من الطعم وشفاء من السقم بذلك صح الخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لما شرب له وهو هزمه جبريل وسقي اسماعيل يقول مجاهد إن شربته تريد الشفاء شفاك الله وان شربته تريد أن تقطع عظما قطعه الله وان شربته تريد ان يشبعك اشبعك الله معشر الحجاج وهذا البيت هُدًا للعالمين، فهو هُدًا في العمل، لما جعل الله فيه من أنواع التعبُّدات المُخصَّة به، وهو هُدًا في العلم والمعرفة، فيه من آيات العلم بيِّلات، والأذِلة الواضِحات، والبراهين القاطِعات، على أنواعٍ من العلوم الربَّنية والمطالب العالية، من الأذِلة على توحيده، ورحمته، وحكمته، وعظمته، وجلاله، وتشريعه، وأحكامه، وما من به، على أنبيائه وأوليائه والصالح من عباده وكل هُدًا مُقتبسٌ منه فهو قِبلةٌ في الحق وقِبلةٌ في الاتجاه ومن أعظم خصائص هذا البيت ومضاهي تعظيمه هذا الأمن العظيم الذي جعله الله أحد أوصافه وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس يؤمنى أولم يروا أن جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطَّف الناس من حولهم أهله آمنون حين يخاف الناس طاعمون حين يجوعُ الناس أفئدةُ الناس إليهم مُقبلة ووجوهُهم إلى هذا البيت المكرَّم آمَّةٌ الثمرات الثمراتُ إليه تجبى والقلوب والقلوبُ إليه تهوي والأرزاقُ إليه متدفِّقة والثمرات فيه متوفِّرة ربنا ليقيمُوا الصلاة فاجعل أفئدةٍ من الناس تهوي إليهم وارزقُوا من الثمرات لعلهم يشكُرُون تفضيل وتعظيمٌ واختصاصٌ في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطاف النفوس يثبون اليه على تعاقب العوام من جميع الاقطار فكلما ازداد له زيارة، ازداد له اشياقا فلله كم انفق في حبه من الاموال والارواح مقدما بين مقدما هذا الزائر مقدمه بين يديه انواع المشاق والمخاوف وهو يستلذ بذلك كله ويستطيب وان من مظاهر الأمن في هذا البيت المعظم، ما يعيشه الحرمان الشريفان، وأهلهما وقاصدهما في هذا العهد المبارك من أمنٍ وافر، وخيرٍ متكاثر، ولعلَّه يتجلَّ ذلك في هذه الأيام بشكل أظهر، حيث تخوض الدولة مع التحالُف حربًا حازمة لإعادة الأمل لإخواننا وجيراننا، ومع ما يتطلَّبه كل ذلك من استعداداتٍ وأعمارٍ واحتياطات، ولكن المُشاهد أن الناس مواطنين ومقيمين ووافدين يتقلَّبون في معاشرهم العاملُون في أعمالهم، والمُسافرُون في أسفارهم، والمجازون في إجازاتهم كما تستقبل هذه البلاد وهذا البلد الآمن، تستقبل إخوانها الفارِّين من مواقع الفتن وإضطرابات في بلادهم وتفتحُ أبوابها لتُعاملَهم كما تُعاملُ إخوانَهم المواطنين والمقيمين. كما تستقبل الملايين من حجاج بيت الله الحرام، وقاصده، وهي ولِ الله الحمد، موفقةٌ في سياساتها، واقتصادها، وعلاقاتها على الرغم من الاضطرابات المالية، وتقلبات الأسعار، كيف وهي ولِ الله الفضل ومنَّة ترفع راية الكتاب والسنة، وتحكِّم الشرع المطهَّر، وشعائر الإسلام فيها ظاهرة تعطي المحتاج، وتواسي المكلوم، وتحاسِب المُقصِّر في رحمةٍ وحزمٍ وشفافية فلله الحمد منا بملاحظه ذلك كله ايها الاخوه يدرك المتامل هذا من الوارف وحفظ الله لاهل حرمه وروعات بيته وخدام ضيوفه معاشر الاخوه هذا هو بيت الله وهذا هو حرمه الصلوات فيه مضاعفه الصلاه الواحده ب100000 صلاه في ما سواها والايمان يأرز بين مسجدين مكه والمدينه كما تعرض الحيه الى جحرها وهي محفوظه محروسه من الدجال ليس نقب من نقابها إلا عليه الملائكه صافين يحرسونه والرحال يشد اليه مع شقيقيه المسجد النبوي ومسجد الاقصى والوعيد الشديد لمن هم بالموصيه فيه ومن يرفي بالحد ومن فيه بالحال من ظلم نذقه من عذاب العليم يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما من رجل يهم بسيات فتكتب عليه ولو أن رجلا بعدن ابين همَّ أن يقتُل عُجُلاً بهذا البيت، إلا أذاقَه الله العذاب الأليم معسرَ الأحِبَّة، حُجَّج بيت الله، هذه إشاراتٌ لبعض هذه الآيات البيَّنات أما تعظيمُ البيت، وإجلالُه وإكرامُه، فأولُ مظاهرِ التعظيم وأولاها فعلُ ما يحبُّه الله ورسولُه، وترك ما لا يحبُّه الله ورسولُه تعظيمُ البيت بتعظيم شعائِن الله، ذلك ومن يُعظِّم شعائِن الله فإنَّها من ثق القلوب، وأولُ ذلك وأولاها الحرص على تحقيق التوحيد وسلامة المعتقد والبعد عن كل مظاهر البدع والتعلق بغير الله فضلا عن المعاصي والمخالفات ويد قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وجنبني وبني ان عبد الاسلام ويد بناء لابراهيم مكان البيت الا تشرك بشيء فهذا البيت المعظم فهذا البيت المعظم بني لتوحيد الله وعبادته والتقرب اليه بما شرع وتحرِي بركته بالأعمال الصالحة وفي الخبر الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فقد هنم مرتين ويرفعوا في الثالثة أخرجه ابن عبي شيبة والبزار وصحاحه ابن خزيمة والألباني وجاء في اثر استكهروا من الطوافق بهذا البيت ما استطعتم من قبل أن يحال بيلك وبينه معاشر المسلمين وما اشرحه ومن التعظيم اكرام الوافدين ضيوف الرحمن حجاجا وعمارا وزوارا في رحمه وكرمن وحسن معاشر واستقبال وبشاشه وطلاقة وجه وتقديم ما يستطاع من خدمه الجاهل يعلم والفقير يواسى والكبير يوقر والصغير يحم والمقصر يدعى في تيسير الأمور، وتفريج الكروب واقرب الناس من رحمه الله ارحمهم بخلقه وبعد حفظكم الله ورحمكم، هذا بلد الله، وهذا بيته، عظَّم حرمته، فجعل حرامه آمِنًا، لا يُسفَك فيه دم، ولا يظلم فيه أحد، ولا يُنفَّره فيه صيد، ولا يُعضَد فيه شجر، ولا يُختلَ ولا تُلتَقَتُ لقطته إلا المُعرِّف وإن أعظم التعظيم لزوم الجاد لزوم جادة الشرع والإحسان إلى الناس، وطهرة نفس، ولقائها، وحبها للخير، ولعباد الله، ولبقاء الله الطهرة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 الحمد لله الحمد لله ذي الجود وكرم مسبر النعم وصارف النقم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ارجو النجاه بها يوم تزل القدم واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اوتي جوامع الكليم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله صلى الله وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وسلم اما بعد مع عشر مسلمين لا كان هذا البيت لا كان الحديث عن المسجد الحرام ومكه سرفها الله فإن هذا يقود ويدعو ويذكر بالحديث عن شقيقه وتؤامه المسجد الاقصى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله إنه الربط الرباني بين مسجدين والمسرى النبوي بين بلدتين فما هو حال المسجد الاقصى ما هو حال المسجد الاقصى هذه الايام إنه يعيش اعتداءات اثمه وممارسات وحشية وسياسات عنصريه اعتداءات يهودية تشهدها ساحات المسجد الاقصى انها اعلان حرب على هويه المسجد الإسلامية وهي امتداد لهذا الاقتصاب الظالم الائم الجائر لفلسطين المحتله كلها امام صرط العالم وعجزه اعتداءاتٌ تحمل المزيد من المعاناة على إخواننا الفلسطينيين عامة وعلى المقدسيين خاصة وتظهر ما يطمع إليه هؤلاء الصهاينة من تقسيم المسجد خيَّب الله وسعهم وأبطل كيدهم وجعله في نحورهم لقد اختار هؤلاء الصهاينة هذا التوقيت استغلالًا لما تعيشه أمة الإسلام عامة والمنطقة خاصة من تنافر وفرقة وفتن، وتناحر، وتناحر، إرهابي، وتناحر، إرها... من... من تنافر، وفرقة، وفتن، وتناحر إرهابي، وطعف، ما المسلمين حُجَّج بيت الله ولكن لعلَّ في هذا الحدث الجلل الذي يتعرض له الرجل الأقصى المبارك ما يُوقِذ المسلمين فالأقصى هو الملتقى الذي يلتقي عنده المُسلمون بكل مذاهبهم وانتماءاتهم اهتماماتهم وان من الواجب المتعين اخذ الدروس والعبر الى ابعد مدى والاستفاده من أن هذه الفقه وهذا التناحر لم يستفد منه إلا هذا العدو المشترك نعم ايها المسلمون الاقصى الاقصى المبارك هو الذي يجب أن تنتهي عنده الخلافات فهو الذي يوحد بين مسلمين عامه والفلسطينيه خاصة، ولا يمكن أن يترك اخواننا المقاوم من لا يمكن أن يتررك إاقواننا المقاوي وحدهم وحهم هذا العالم المتزلق. إنها قغية هذه الإسلام جميع واللتصر لها وتيدها مسؤولية كل مسلم ماثر الأحبة. إن الدعوتة مجهة لجميع المسلمين، ووبخاصة الساسة منهم وصحب القرار دولا ومنظمات وهيات. لبذل كل ما يستطيعون من قوةٍ سياسيَّة ومادِّيَّة ونظاميَّة ودوليَّة ونقول وبكل ثقةٍ إن إن قال المسجد الأقصى ليست مهمَّةً عسيرَة إذا صحت النوايا وصدقَت العزائم وتوحدَت الجهود وسُعِبَت الدروس فالمسلمون كلهم يدُن على من عداهم والأمَّة الحيَّة هي التي تخرجُ من ظلام الخُذلان إلى نور الأمل، إن هذه الأمة حيَّةٌ لا تموت، حيَّةٌ بقوَّة الله، ثم بقوَّة هدى الدين، وامتلع القلوب بالثِّقة بالله عزى شأنه والخلافُ مع الصهاينة، خلافُ عقيدة، وصراعٌ بين وعدٍ الحق ووعدٍ مُفترَع وهذه مسؤوليَّةُ جميع شعوبًا وحكوماتٍ وهياتٍ ومنظَّمات إن نُسرة إن القدس وفلسطين تكون ببروزها حيَّةً في القلوب، وفي الكتب، والكتابات، وفي المناهج، وفي الإعلام، وفي كل السياسات ثم بتأييد إخواننا المرابطين في بيت المقدس، وأكِن في بيت المقدس، فهم في مُقاومة شريفة، في قوتها، وإرادتها، وثباتها، وتحمُّلها وسيبقى الرباط والمُرابطن بإذن الله، وحوله وقوته، والنصر قادمٌ بإذن الله، وسيعلمُ الذين ظالموا أيَّم قلبيًا قلِبون ألا فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوا الله رحمكم الله وتاملوا في كل هذه الايات البينات في مجالس المسلمين وشعائرهم مما يزيد أهل الإسلام هدى وقوه واجتماعا تستجلب به قوه الله ورحمته وفضله وعزه ثم رضا ثم رضاه والفوز بجناته هذا وصل وسلم على رحمه المهداه والنعمه المهداه نبيكم محمد رسول الله فقد امركم بذلك ربكم فقال في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلُّوا عليه وسلِّمُه تسلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم مبارِك على عبدك ورسولِك نبينا محمد الحمير المُصطفى والنبي المُجْتَبَى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجِه أمات المُمين ورضَ اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكلٍ وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابات الأجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفِّك وجودك وإحسانِك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واغل الطغاه والمنائذ وسائر عدا المله والدين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا اولى امورنا واجعل لهم ولايتنا في مخافتك وتقاك واتباعك يا رب العالمين اللهم وفق امامنا بودي يا من بتوفيقك واعزه بطاعتك واعلي به كلمتك واجعل نصرة للاسلام المسلمين ووفقه ونائبيه واخوانه وعوانه ليما تحبوا الارضاء وهو بين نواصيهم نبره وتقوى اللهم وافق واتم مولات امور المسلمين نعمل بكتابك وبسنتك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمه لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم عن الحق والهدا يا رب العالمين اللهم وابرم لامت الاسلام امرش يعز في اهل الطاعه ويهدى في اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينافيها عن على كل اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود العصابين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فانهم لا يعجزونك اللهم وانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انا نذر بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا اتنا من انفسنا وبائلم تغفلنا وترحمنا لا نكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتىى القرباء وَيَنَّهَا عَنِي الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بِبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فاذكروا الله يذكركم،, فاذكروا الله يذكركم. واشكروه على نعمه يزدكم، والذكر الله أكبر، والله يعلم وما تصنعون